أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون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 تَدْعُ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه وَمِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ به الزرع والزيتون والنخيل جُدَدٌ ومن كل الثمرات مِنْ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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلَ الَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 ولا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فيا يفرهض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم تَالَ الله لَتُسَألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 أَيُمِسْخُهُ عَلَاهُ نُنْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسْ آَمَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى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 بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أفكما لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون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 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حيب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 وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِ النَّسْلَ مَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بِكَ شهيدا على هؤلاء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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعِدُّكم لَعَلَّكُمْ تَذكّرُونَ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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ابا من امه انما يبنوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخرا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تَشْتَرُوا بعهد الله ثمنا قليلا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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ لَا يَعْلَمُونَ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 لسان الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 من كفر بالله مِن بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتُوَفَّى كل نفس ما عملت وهم لا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رِزْقَهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يأ. رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضكر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفتر على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.